السلام عليكم عليكم وشلام ورحمة الله وبركاته الشيخ عبدالله بن عبدالرحمان الجربوع نعم صلى الله عليه وسلم هذا اتصال مع فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمان الجربوع حسبه الله في يوم السبت الثامن من الشهر الخامس عام 1433 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام السؤال الأول يا شيخنا غفر الله لكم لقد مثل مرجع المعاصرون الإرجاء في العالم, في العالم ولا سيما تركيزهم على بلاد الحرمين ومن هؤلاء المدعو أبد العزيز بن ريس الريس المقيم في مدينة الرياض في كتابه الإلمان شرح موافو الإسلام وكذلك كتابه الآخر وهو شرح على مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد وهذا الرجل غفر الله لكم يتورى, يتورى عن تكسير بعض الزنادق ويوجد هذا في أشربته والرجل الآخر وهو عبد المالك رمضاني الجزائري المكلين في المدينة النبوية الذي لا يكثر إلا بالاعتقاد ويقول والعياذ بالله أن من سب الله أو الرسول أو الدين لا يكفر, لا يكفر بأسباب البيئة التي يعيش فيها والرجل الآخر وهو إبراهيم بن عامر الرحيلي الذي يقول أنه يوجد, يوجد قول للسلف آخر بأدم, بأدم كفر تارك الأمل في كتابه تدريئة الإمام المحدث من قول المرجعة المحدث وغيرهم وغير وغيرهم من هؤلاء لا تفرهم الله او الذين تأثروا بالشيخ الالباني فما هو تفليدكم ومعرفتكم, ومعرفتكم لهؤلاء ظفر الله لكم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والشلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما ذات فإن هؤلاء الذين ذكرتهم من الشباب هم مجموعة وقرن من غرون المرجعة بل من غلاط المرجعة الذين نبتوا في هذا الزمان وتحمسوا وشمروا في الدعوة بأفكار خبيثة وأما بالنسبة الزبعيز الرئيس فإنه يجتهد اجتهادا عظيما في هذه ما فتح الله به هذا الجمال من ظهور الدعوه المباركه الدعوه الاصلحيه وما الله بها من منهج هذه السنه والجماعه وما كان في الطرف الثاني وهو رجل متعالم رجل ضواعه في العلم قليله وقد شهد ذاك ذلك الشيخ عبد الله العوديان على الشيخ العوديان رحمه الله وذلك في شهادة الريس عبدالعز الرئيس نفسه حيث أنه في استراحة مع بعض الشباب فص عليه انقصته مع الشيخ الغديان وأنه جاء إلى الغديان وقرأ عليه قولا بشيخ الإكلام الريس قرأه على الشيخ الغديان فقال له الشيخ الغديان ماذا تفهم من هذا القول فقال أفهم منه كذا وكذا فقال له الشيخ ربيان أنت تفسن تتكلم ولا تفسن تفهم وهذا الشيء والله الذي لا إله إلاه أنني عرفته من محاورتي مع هذا الرجل وأدركت أن الرجل قد من العلم قريبة ومدارك فهمه قريبة ولكنه بارع في الكلام وتقريبه ويحلق أقول الشباب لكثرة هذيات ومن الذي يستهدوا على هذا الرجل بأنه زائر وأنه قد حاد عن منهج أهل السنة والجماعة الشيخ صالح الشيخ البراك حافظه الله فإنه لم يقبل منه السلام وطرده من بيته وشلت في مسرح أهل, أهل, أهل, أهل, أهل السلام في عدم الاجتماع لأهل بدا وتلبيشاته وشبهاته ومن الذين أيضا حذروا من هذا الشخص ومن كتبه ووصفوه بأنه متعادل الشيخ طالح الفوزان حذر الله وكل من أدرك وسمع له وعرف حقيقة مراده فإنه يعرف أن هذا الرجل سائر يريد أن ينقض عرى الدعوة الإسرحية المباركة وهو من جهده وتعالمه يخطئ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باس ويخطئ اللجنة الجائمة في من هو هذا المسكين حتى يسمع له ولكن الإنسان من طبعته إذا لم يستحق يطلع ما يشاء فهو يريد أن يبرج ويريد أن كله له إذن نحن نلوم الشباب ونلوم بعض القضاء وأنا... و... وبعض طلاب العلم أن يتخرج من جامعة الذين انحدعوا بهذا الشخص المتكثر خلصة شغفية أما قولك أنه يتورى عن تكثير الملحدين المتطاولين على جناح الظلوية فهذا لا يستغرب من هذا الشخص هذا الشخص قال لي بريتاني وسمعته بأذني أنه لا يكثر الذين يعمدون الكلب والخير القائلين الوحيد الموجود الذي يكون الله هو الكلب الخريجين هو لا يكفر أحد وهذا الرجل تتلبذ على علي حسن الحلبي وكل هؤلاء الذين ذكرتهم الآن هم وعلي حسن الحلبي على قلب رجل واحد وعلى دعوة واحدة وعلى فكر واحد ومنطلقات واحدة وعلي الحلبي صدرت في خساوة صريحة القوية القارئة الكافية لمن هو حريص على نجاة نفسه وإنقاذها من الهلسة والفتر ودعاتها من اللجنة الدائمة حيث يفتح السعودية حيث ما عند هذا الرجل من الانفراف والزيغ أما الذين ذكرتهم الآخرون مثل إبراهيم بن عامر الرحيري فهذا ليس مصادره الشيخ الألباني وهؤلاء لا يمكن أن يقال أن الشيخ الألباني هو مصدر له بل والله الذي لا إله إلا هو أنا أقول جاسب ليسمع الشيخ الألباني ما يقولون وما به يستجلون لا نجهم ولا رد عليهم ولا يعني تنزح عن يكون هؤلاء من تلاميذه أو من المنافذين نعم الشيخ الألباني عنده أخطاء ورد عليه الأئمة من قديم منه الشيخ الحمد بن براهيم والشيخ بن غال والشيخ ربيع بن هادي ورد عليه هؤلاء كثير وهو عفى الله عمل له جهوده في نصرة السنة وفي علم الحديث وفي نشر التوحيد وفي الرد على الخوارج عالم له ما عليه ما عليه لكن هؤلاء ليشوا كالعذبان هؤلاء متعالمون هؤلاء أفاغر هؤلاء يجهدون أما إبراهيم بن عامر الرحيري فإنه استمد بعض أفكاره من الجاهل من الجاهل وبدعة الجاهل هي العذر في الجاهل مطلقا لكل جاهل غير معاني والجاهل رص على العذر في الشبع واشترط التفليل لقياع الحجة وأن من لم يسحب الحجة ولم يعاند أنه معذور مطلق حتى في الكفار الأصليون في حتى في كفار الأطليين وحتى في الغلاث المتسجدين للإسلام إلا ان الجاهر قال أنهم كفار في أحكاب الدنيا وفي الآخرة قد يوجرون فجاء الرحيل وأخذ عليه الشبعة أخذ عليه الشبعة والبلية وزاد عليها أنهم حتى لا يكفرون بالدنيا وهو في هذا الكتاب الذي ذكرته تبريعة الإمام المحدد من قول البرجات المحدد الذي ألفه الرحيم كذب فيه على شيخ الإسلام وجاء إلى قول العنبري وقول بعض المعتجلة الذي ذكرهم الشيخ الشيخ الإسلام الطالق القول الساري وهو قول لبعض المعتجلة وقال أنه قول العنبري وهو قول الجاهب وقال وقالوا كذا وقالوا أنه هو قول السلف وقالوا أنه يحذر بطلقا وجاء الرحيل وحذف قالوا ومن أقوال هؤلاء حذفها ونشب هذا الطول الذي هو الطول العندر وطائثاً والجائب وطائثاً وتجده نشبه شيخ الإسلام صراحةً يكذب على شيخ الإسلام وهذا كلامه في تبريئة الإمام وهذا كلام شيخ الإسلام في الزكاوى يقتد هذا ويؤكد فتجد أن الرحيل حذف ما يجب على أن شيخ الإسلام يحكي قول المعتجلة ويحكي قول العنبر ويحكي قول الجائحين ها؟ ثم ينشبه لشيخ الإسلام ويدعم أن شيخ الإسلام ينشبه ويجبه هذا كذب صريح إلى المصادر الحيل ليس للبعض مصادره أولا الجاهل ثاليا داود بن جرجيت العراق النقشبن فإن الرحيل ما ترك شبهة ولا جليل استجن به جاود بن جربيس إلا في كتبه وفي ملكراته أما قولك أنه يتورع عن تكثير بعض فإن بعض الزائعين أنا أريد يتورع من تكثير بعض الزائعين أريد أن في ملكرة الله يتورع من أن تكثير ابن عربي ضد الفارس وغيره منه القائلين بحتي موجود ويقول هذا ورعه ويشبه كذبا إلى الإمام محمد ابن عبد الوحيد أورد قول قول الإمام تذب عليه ابن شهيم تذب عليه ابن شهيم وقال أنني أقول بتكفير فلان فلان ابن عرد وأقول على ذلك سبحانك هذا برسان مضي وقالها والإمام يكثر هؤلاء وهذا من ورعه فورع هؤلاء هو أنهم لي كتفرون عبدالطاهم ولي كتفرون هؤلاء الذين هم أكفر من إبليس لكن يارحون لا يتورع عن الكيد على الشيخ الإسلام وغيره وله كيباس عيضاء على ابن القيم وله كيباس على الشيخ الحمد العدلوهات حيث ذكب له قولا هو في الحديثة شبهة لكن لم يفره الإمام ولا يوجد في كتاب من كتب الإمام ولا في كتب من ذكر أقوال الإمام بل هو ضحف كيب على هذا الرجل يكذب على علمة الإسلام وما راجعه ليس الألباني الألباني رحمه الله له أقوال معروفة لكن مصادره من الجاهل ومن داود بن جرهيس وأيضا هو نقل وأجمع على كتاب العذر بالجاهل ليحمد خريف ويجمع كثيرا على كتاب الهضاحي سيد سعد الدين وهو يوافقهم بكثير من استجالاتهم وتلبساتهم وجهالاتهم هؤلاء هم صادر هؤلاء لا يمكن أن يشف هؤلاء إلى الشيخ العزائي إنما هم متسكرون يتفكرون بألمة السماء ويتسكرون بها العلم والأعالي العلم هم براء هذا بالنسبة لهذا أرض تعالى أما بالنسبة لهذا الجزائرين فالحقيقة أنه لا في العيل ولا في النبي الذي يقرأ بكتاغاته يعرف أن هذا الرجل عنده من محالة العلم وقصوه الثام وبعده عن مدارك الزور وبعده عن تقريرات السلام وبعده عن تقريرات أهل السنة المعاصرين هذا لا يخفى على من عنده علم بأقوال الناس وتقريراته من السبلالات هذا رجل تتكرى لبعض أهمة أهل السنة واحد ينفذ شمومه بين علماء بين طلاب الجافعة الإسلامية هو ابنائه ويرج على اللجنة الدائمة ويخطئ الشيخ بن باز ويخطئ غيرهم وهو رجل متعالم ولكن الحقيقة يجب على الشباب أن يحلروا من هؤلاء المتعالمين وأن يأخذوا علومهم من الرافخين كيف نصد عن الشيخ العلم الجبل الذي أجمعت الأمة أهل السنة والجماعة على إمامته وجلالة قدره وقامه وعلمه الشيخ عدل عزنباي ثم يجتعلنا هؤلاء المتعادمون عن هذا الصراط المستخيم وعن هذه العلوم المباركة وعن سماحة الشيخ صالح الفوزان وغيره هؤلاء كانوا يتنسفون ببعض جلال الشيخ سماحة الشيخ عبد المحسن البدع وضاروا بها واستطاروا وذكرها الرئيس وذكرها الرحيل وذكرها كل من ذكرها وغرحوا بها لأنهم لم يجدوا غيرها لم يجد إماما قال بقولهم غيرها هذه الزلة من الشيخة بالمحشن البدر ولكن الشيخة بالمحشن البدر حفظه الله رجع وتبين له الحق وهو طالب حق ورجل صدق فلما تبين له الحق صدع به الحق صدع به وقال أنه رجع عن كل قول الله قبل ذلك مسموع أو مقروح وأصدر خسوة وفي حكم من اختغاف بالرائبين والبقبورين أن حكمهم في الدنيا أنهم كفار وهذا حكمهم فترة وأنهم في الآخر عمرهم من الله فانقطع انقطع هذا الحبل الذي تمشفوا به ولم ينق معهم إلا أحمد فريد وشعد الدين الضباشي وبرهاني وعبي جرديش والجاهر وغيرهم هذه المسترداتهم متعلقاتهم وهم قد ضلغوا من الإرجاء مبلغا عظيما لم يقلوا الأولون ولا المتاخرون ولم نسمع به إلا من هؤلاء ليتهم قالوا وثبتوا واقتفروا على قولهم أن تارك العمل لا يكفر لو بقوا على هذا العمر بصير قل لهم سلكوا مسلك المرجع أولاك المرجع المتقدمون لكنهم أوغلوا في برجاء لم يقرهم متقدمون قالوا أن تلك التوحيد مثلهم وأن عادل الطاهوط مثل وأخذوا الجاليون في عصر الإسلام ويقررون عصر الإسلام ويقول أن من استغافل المطبورين ودعاهم مستنجداً بهم معتقداً بهم أنهم ينفعون هذا المطبور يقول أن هذا ليس بشكل وليس يبادر ولا يخفو طاهبون نعوذ بالله من الخذلات نعوذ بالله من الخذلات نعوذ بالله من الخذلات ومع الأجف فأولئي بعضهم تقم لدى المناصد العليا في أخشام العقيدة هذه هي من الضلايا والرجايا التي أفاضت المسلمين في هذا الجمع نعم السؤال الثاني ظفر الله لكم لقد, لقد انتشرت أقوال رجل يدعى بعمر خالد مصري الجنسية وأقواله والعياذ بالله لا يقولها من يؤمن بالله واليوم الآخر ومن أقواله يا شيخنا غفر الله لكم يقول والعياذ بالله صعب, صعب, صعب, صعب على الله أن يغير واطع الأمة ويقول كذلك وإبليس لم يكفر بالله لأنه يقول ربنا ويطعن في بعض انبياء الله مثل آدم عليه السلام يقول أنه انه لا يعرف انه لا يعرف يتوب انه لا يعرف يتوب ولا يعرف يستغفر والله غششه والعياذ بالله في شريط في شريط له مسجل ويقول والعياذ بالله النبي الله يعقوب عليه السلام بانه لا يعرف يتصرف ويطعن كذلك من نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ويقول عن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه عنده حماسة غالية وحماسة متفجرة ويقول كذلك عن نبينا وإمامنا عليه الصلاة والسلام يقول أنه مر بستة وعشرين محاولة كلها فشلت ويقول كذلك عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول عن دعوته بأنها فكر وهذا الرجل والعياذ بالله له ظهور في القنوات الفضائية وله انتشار وقد اغتر به بعض الآمة يستمعون إليه وينظرون إليه فما هو ردكم غفر الله لكم نعم الحمد لله هذا أولا أحب أن أقول كما قالت العرب قديما يكفيك من شر شماع الذي يسمع إلى هذه الأقوال التي ذكرتها أو بعضها أو أقل منها يعرف أن هذا باب شر ولا ينطلق إلا من مصدر شر وإلا من وعاء مملوء بشر يكفيك من شر شماع وذالي يكفيك بهذا الرجل أن تنظر إليه فإنه غجل متفرج لابس اللباس لفرنج معجب بطريقتهم يعني أما المسألة الثانية فأنا أقول لكم أنه من أساريض الغجو الفكري من أساريض الغجو الفكري القديمة التي استخدمت في مصر واستخدمت في الشام واستخدمت في بلاد المسلمين الأولى الذين شبقتنا في التدين عندما كنا يعني قبل الدعوة الإسراحية في جاهلية وشر كانت هناك بلاد كمثل والشام والهند والباكستان والمغرب كان فيها, كان فيها دخم ودعوة إسلامية واستخدموا معها هذه الأسلام استخدموا معها شيئا يسمى في الغزل ذكري بصناعة الزعيم صناعة الزعيم يؤتى يؤتى بشخص من الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم الله عز وجل بقوله وإن يقولوا تسمع بقولهم كأنهم خشبوا مسلمين ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وهم من الذين حذروا منهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخوة ناحب على أمتي منافق عليم اللي كان منافق بارع في التلاب يحسن تقليبة أمور قال الزعيم يوبع له جخب ويوبع له إيرانات ويشاج به ويرفع حتى يستهوي قلوب الناس الذين ليس عندهم بطيرة والذين يحبون ما يسمى بالذكر وبعد النظر وما شابه ذلك تستهويها هذه الألقاء فعندها يميل بالأمة أما ما ذكرت من أقواله فهي حقيقتها شبهات المستشركين فلا يشك عاقل أن هذا الرجل لما صدر عنه مما قلت وغيره أنه صنيعة الاستعمار وأنه صنع ببث شبهات المستجدين المفسدين أوضعونهم ضد القرآن وضد الأنبياء وضد الإسلام فيجد على المسلم أن يكون حقيقة وأن يعرف هؤلاء بشكاتهم وأنهم لو كانوا حريصين على الإسلام لنصر السنة وعيدهم وعيدوا علماء الإسلام هؤلاء شر فتح على الناس في هذا الزمان عن طريق الخنوات وهم دعاة على أبواب جهنم من أطرهم قذفوه فيها فليحظر مثل النظر مثل أن يأخذ دينه أو أن يستنعر هؤلاء الغساء أو أن يعطي حذرهم لأمثال هؤلاء الحاقبين المتشترين في شتار الإسلام طبراً أن يكون عالم هذا الآن في إسلامه نور ولا يمكن لأحد تأكد وتيقن أن ما قلته الآن أنه من أقواله فإذا تيقن أنه من أقواله فيجب عليه وزوبا أن يكثره وإلا يخشى عليه أن يبوءه بالكفر لأنه لا يعرف إذا لم يكثر أنثار هؤلاء الدراجقة هؤلاء الذين طلحوا وتجرعوا على الذات الملاهية استنقاصا هذا الذي لا الكسر هذا فإنه يخشى عليه أن يخفر لأنه لا يفرق بين الإسلام والمسلم والكاد ولا بين الإسلام والكفر أما قوله أن الله يعني عجز أو ما شبه ذلك فأذني من أقوى اليهود فإن اليهود من أقواله المشهورة أنهم قالوا أن الله يريد أن ينصر وأن يكرم وأن يعز بني إسرائيل لأنه عجز عن ذلك ويقولون علينا أن يساعدهم وفهم يريدون أن يشاهد الله لكي يعزه هذه نعوذ بالله النقودات نقودات اليهود التي كفروا بها لأنهم يعني عندما قال يد الله بغضولة كفروا بذلك فمن استنقص الله عز وجل ونسبا نقص إليه فإنه يخفر بذلك إذا كان ينقص بالذات اللي هي صريح لا يحتمل نشأل الله السلامة والآبية من هذه الفتاة التي فتحت على المسلمين السعر الثالث يا شيخنا أفر الله لكم هناك من يكذب على أهمة الدعوة النكبية وهي شيخ الإسلام بن سيمية وابن يقيم وغيرهم من أهمة الإسلام لأنهم يأذرون المشركين الذين وقعوا في الشرك الأكبر والعياذ بالله وقعوا في, في استيقاظ نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وغيره من أنبياء الله وينسبون إليهم هذا الكلام في كتبهم وفي أشريطتهم ومن, ومن هؤلاء المدعو أبد العزيز الريس ومن هو على شاكلتهم فنرجو من, من فضيلتكم غفر الله لكم أن تبينوا منهج أعمة الدعوة النجدية في مسألة العذر بالجهل غفر الله لكم نعم الحمد لله أما بالنسبة لمسألة العذر بالجال فإن أئمة الدعوة يعذرون بالجال وهذا أصل محكم عنده للسنة وإنما وقع الخلاف العذر بالجال في بعض المسائل وهي المسائل التي أخذ الله المثاق عليها أخذ الله المثاق على الناس عليها وهي الأمور العقلية التي قامت شواهد عليها فالإيمان برهودية الله والتحقاته للهية أما العذر بالجهل فإما تبدأه وغيره نعذرون بالجهل سواء بالشرك الأكثر أو غيره ولكن ما معنى العذر بالجهل لأن هؤلاء الذين هم على منهج داود بن جرجيس وعلى داود منهج الجاهل ومنهج الرحيري والغيس وعلى حسن ودعو المتعالمين في مصر هؤلاء أدخل في العذر في الجاهل –فزائم أن معنى العذر في الجاهل أنه لا يكفّر الجاهل ولو و sapبوا على ذلك أن علِب الضاهوس وأن الجاهل بالله عز وجل ليكفّر وقالوا هذا معنى العذر في –هذا ليس بسعيد –ليس معنى العذر في الجاهل أن علِب الضاهوس معنى العذر في كما بيّنه سماح للشيخ عبد المحسن البدر العذاب بعدما رجع وذكر أقوال شواهده من أقوال الشركة من بأس معنى العدر بالجاهل نقول أن من كان مشركا شركا أكبر أو أي, أو أي نوع من نواخذ الإسلام إذا وقع فيه الشخ فإنه إن كان جاهلا وشبب جاهله أن العلم المزيد للجاهل لم يبلغه أو بلغه ولم يتمكن منه بمعنى أنه أعجلي أو بشاب ذلك خرص وأعمى ولا يستطيع هذا يحذر بالجاهل فيكون حكمه حكمه فترة أنه كاهر في أحكام الدنيا أمره إلى الله في الآخرة هذا معنى العذر بالجاهل أن هؤلاء يلحقون بأهل فترة وفترة كفار في أحكام الدنيا هؤلاء المتعالمين لا يفرقون عول أولا بين أحكام الدنيا وأحكام الأخصى ثانيا لا يفرقون بين مثل الاشتجاه بالله ورسوله او بدين او سب الله فان هذا لا يمكن ان يجتمع مع عصر الاسلام ابدا لا يمكن ان يكون محبا لله معظما مورقرا لله عز وجل اي هذا لا يمكن فمن قال ان من سب الله عز وجل لا يكفر هذا جاهل بحقيقة الاسلام جاهل بحقيقة الواقع لو قال شخص انا احبك يا امي انا احبك حبا شديدا ثم يقوم على وجهها او اسفل او شفاها هل يقبل هذا هذا يتنافى مع عقله الاسلامي ومع ذلك فهل يتنافى على طريق القران قال الا ذاك قد كفرتم بعد ايمانكم الذي لا يكفرهم يخشى من الوقوع بالكفر الصريح لانهم مفارق في هذه الآية القادمة وقد ورد أيضا في جواب اللجة الدائمة الأخير عن هذا الذي سخر من الله ومن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ورد الإجماع من المسلمين في كل العصور على كفر من استعدى أبو الله أرض النبي في كل العصور فهذا المتعالم المجاهري هذا لا ليس عنده أولا فقه لكتاب الله وليس عنده اطلاع على هذه المسائل وما ورد في المسائل الجماعة وغيرها فهذا إنسان يعرف بما لا يعرف هؤلاء أقزام يجب أن يحذر منهم وأن لا يخذ منهم حلم وأن يحذر الشباب من هؤلاء وأن يشدوا بالعلماء الراسحين وأيضا من ظوابط أئمة الدعوة وغيرهم أنه لا يكفر شخص إلا بعد أن يتحقق من تلبشه بالوصف المكفر المعتبر في الكفر المخرج للإسلام وهذا له تفصيل في هذا الموضوع الحاصل أن أئمة الدعوة يقولون بالعذر بالجاهل لكن ليس معنى العذر بالجاهل عندهم أن عابد الطاهوت أو الواقع في المكفرات الخفية أو الصريحة الجليلة أنه يكون مشهورا هؤلاء المتعالمون الذين ذكرتهم ومنهم الرئيس وغيره لا يفرقون عندهم أن العلو الرجال يشاوي تماما عدم التكفير فمن كفرناه فقد قامت هذا الحج ومن لم يكثبه فهذا ليس قد يكون معذور بجاله كافر في أحكاب الدنيا وقد يكون معذور بجاله ويمنع العلو الرجال في التكفير على تقصيدات الهندى أهل العلم الحاصل أنهم يفرقون بين أحكاب الدنيا وأحكاب الآخرة يفرقون بين الفترة في وعينهم من ملغوا من ملغوا العين يفرقون بين المسائل فريحة الجرية والمسائل الخفية يفرقون هذه الفروق الواضحة التي تجيل النجس والإشكال وينبغي للشباب أن يعكفوا على دراسة فتاوى الشيخ المنباد واللجنة الدائمة وينظروا قيودهم ويعتبروا تلك القيود ويفرقوا بين المسائل ولا يجار هؤلاء المتعلمين في هذا الأصل الذي بدشوا به وهو جعمهم أن العذر بالجهل معناه عدم تكثير مطلقا لا ليس هذا هو معنى العذر بالجهل الحاصل أن مناطق العذر بالجهل هو عدم بلوغ العلم أو عدم القدرة على التعلم ومناطق أو حكم بالكفر الإسلام على وجود أصل الإسلام وجودا معدلا فلا نخلط بين هذه الأقل فقد يكون مع ذلك مع ذلك كافر في أحكاب الدنيا فأكبر صباح فلا،, فلا إشكال في ذلك هذا ما نستطيع أن أقوله والله أعلم والمجال يحتاج إلى وقت أطول ونستفيد هذا إن شاء الله شيخنا أحتم الله إليك عذرنا يا شيخنا ب... بالنسبة يا شيخنا هناك من يقول ان كتاب الشيخ الشحاف بن عبد الرحمن بن حسن اللي هو تكفير المعين والفرق بينه حج وفهم الحجة. هناك من ينفي صحة هذا الكتاب إلى الشيخ السحاق رحمه الله وهنالك من يقول بأن الشيخ السحاق ألف هذا الكتاب هو صغير ولا عبرة بقوله فما ردكم على هذا الحمد لله لم نشمع هذا أولا إلا من هؤلاء المتعالمين الذين علموا أنهم قد أوغلوا في إرشاد وأنهم أوغلوا في شبهة الجاحل وأوغلوا في شبهة الإرشاد لم نسمع هذا من عالم يعتد بإنه ثانيا هذا الكتاب قرأوا الشيخ عبد العيز بن باز وأذنى عليه في كتاب عقيدة الموحدين فإن هذه الرسالة موجودة في هذا الكتاب وقد نص الشيخ بن باز بتقديمه له أنه قرأ هذا الكتاب وأذنى عليه وعلى مؤلفين ثالثا سألت انا بنفسي مع بعض الألم الشيخ صالح مع الشيخ صالح الفوزان عن هذا الكتاب وقلنا له ان بعض الناس يرى انه مخطئ قال الكتاب ليس فيه خطا وهو كتاب مخيف ها وعارضه شرحه الشيخ عبد العزيز الراشد وايده عريبي ثم ما في هذا الكتاب موافق تماما لفتوى الجدامه وموافق تماما لتقيرات الامام عبد العزيز بن ده فاين لا هو الخطأ الذي فيه هل نمكن نثبته للشيخ او نخفره لانه لن يوافق ما هؤلاء المتعالمين الصغار هذا امر عجيب امر عجيب جدا ان نترك هذه العلوم الليورة القيمة و... ثم ماذا في ذلك يستعب الشيخ السحاق نقل عن من القيم نقل عن الشيخ العبداللفيك نقل نكولا طويلة ونقل عن من القيم نكولا طويلة وارد فيه علوما فلماذا يكون الشيخ صاحب مقطع ونقل قولنا أيضا الشيخ الحمد عزنان لماذا يكون هو مقطع وهؤلاء ليس مقطعين وهو ما زاد على أن أورد كلامه ما زاد على أنه أورد كلامه وذكر الإجماع وعلى الإجماع ذكره الشيخ ابن كيمية وذكره صاحب المقنع وذكره يعني الذين كتبوا في في باب الهدة كلهم مجبرون على كفر اي وجهك من الذي جعلنا نقول انه مخضب ها وضم من قال بهذا يكون بعالم يعتد بعلمه قال انه مخضب سبحان الله يعني ينبغي على الناس ان يفرقوا ولا يخبروا اي قولا يطير في الهواء او ياتي من ط صغير ويقبل ويعتبر هذه اقوال لا تعتبر بل من قاله يستهم من قالها هو اللي يستهم لأنه على غير جاجة أهل الأن نشر الله السلام والعافية من الزيق نشر الله السباة الحق حق الشيخ أنا عليكم غفر الله لكم لكن ما فينا غفر الله لكم هناك يا شيخ غفر الله لكم نختم هذا السؤال هناك من يقول أن العمل عند أهل السنة شرط كمال في الإيمان وهو المدعو عايد بن خليف الشمري في شريط له في عنوان تلقيب المبتدئة أهل السنة عن قابة السوء فما هو ردكم غفر الله لكم أولا هذا الطالب هذا كان ضالبا وكان عنده أجلة وشدة ونصحته بنفسي وكان مولعا بهؤلاء المسؤولين أما الطاهر أما القول بأن الإيماء العمل شرط كمان هذا يحتاج إلى تفسير فإن كان القائل يقول أن الإيمان لا يكهد إلا باكتمال العمل وأن اكتمال العمل شرط لكماله ويرد بذلك على مرجع الذين قادوا أن العمل أن الإيمان يكون بدون عمل هذا قول صحيح أما كان يقصد أن يقول ما العمل إلا شرط كمال ما العمل إلا شرط كمال ويعني بذلك أنه يمكن أن توجد حقيقة الإيمان الذي أراده الله من الناس ووعدهم عليه بالجناس والسلامة و وأنه يوجد أصل الإيمان صحيحا بدون أي شيء من العمل وعند الأعمال لا تؤثر في أصل الإيمان أبدا فهذا جاهل المركب هذا لا يدهي ما هو ما هي أقوال السلام ولو أنه رجع إلى وقرأ على الأقل كتاب الإيمان لبن كيبية لا وجد من البيان ومن الأجل ومن النقل عن السلام ما يجحل هذا القول ويبين انه من اقوال المرجئه المتكلمين الذين تبينت لهم النصوص ولكنهم لم يرجعوا الحق وبدل ان يرجعوا يقول انه شرط الكلام ويواجب عليهم ان يقولوا ان العمل من الايمان وان افره اصل العمل ها اصل العمل شرط لافره فحدي افره وكمال العمل شرط لكمال وكمال العمل شرط لجماله وطرق الصلاه موجب للكفر ناقض بأصل الإسلام تركوا العمل بالكلية كما شاهد بذلك اليمنى حق بالراها وي الذي هو فيهم الله جل وعلى رب العرش العظيم أن يغفر لكم ويجيئكم على البيان ويا شيخنا غفر الله لكم تسمحون لنا بنشر هذه المكالمة أبدا لا ليس هناك غفر الله لكم وجزاكم الله خيرا